الله مولانا وابواه يا سيدي هبابا ويربح م ص الله على النبي هواه يا بابا ويا سيدي أ ر ي و ا ل ل ه ت ع ا ل و إ ن ي أ غراره يا ناوي ا ل د ن ي أ غراره ه و ا يا بابا سيدي بكي من نادي مه ا يا ل و ا ل ي عني كرمه الارض هيا م و ل الامان ه ب ا وابا ها كيف جرالي ويا الولي ا تيهتني عري عليك ه بابا يا بابا لحبيب You're n o y alone.